بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <ترجمة> <تدق> اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر القومكم من قبل ان ياتيكم عذاب قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ عُبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ أَنْ عُبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ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 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابرهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثمَّ إِن دَعتُهُم جِهَا ثمَُّ إِن يعَلَ تُ لَهُم وَسراتُ لَهُم إِسر وأسرأت لهم إسراراً فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقال قم اطوارا alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا لِإِتَصِلُونَ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَزَاء قَالَ لَنُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وولده اتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَاً وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَاهَنُهُمْ لَا قُمْ وَلَا تَتَرَنَّمُ وَدًّا وَلَا سُهَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَلَا يَغْوثَ وَيَنْقَوَ نَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا مِمَّا خَطِيرًا ورقوا فادخلونا مامن فلم فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وَقَالَ نُوحٌ رَبَّنَا تَدَاعَلِ الْأَرْوَمَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَجَّارَا إِنَّكَ إِن تَدَعْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا انفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا